قل إن أمدت أن أعبد الله مخلقا له الدين وعمدت أن أكون أول المسلمين قل إن أخاف إن عقيت رب العذاب لوم عظيم قل إن الله أعبد مخلقا له الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوما قياما ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فاقهم إلى عباد فاتقون والذين بتنبوا الصاروة أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لمؤ البشرى فبشر عباد الذين يستجعون القول فيستجعون أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أفمن حق عليه كلمة عذاب أفعن ستنقذ من فيه لهم ورث من فوقيها ورث مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله المياد ألم تر أنه فالكهو يا نابع الارض ثم ما يخرج به زمان مختلف الالوان ثم يهيج ترى المصفر ثم يهيج ترى المصفر ثم يجعل حطام ان في ذلك لذكرى للعالمين